فإذا أخذ ذلك المصمار تطاقطت تلك الأوصال يا نفس لا تغتري بصحبة أحبائك وأصحابك ولا تحرص على ذلك كل الحر فإن صحبتهم على في من السرور كثيرة النؤونة وعاقبة ذلك الفراق ومثلها مثل المغرفة التي تستعمل في جداتها لسخونة المرق فإذا كثرت صارت وقودا يا نفسه لا يحملنك أنك أهلك وأقاربك على جمع ما تهلكين فيه إرادة فلطهم فإذا أنت كالدخنة الأرجة التي تحترق ويذهب آخرون برهيها يا لا تركني إلى هذه الدار الثانية ولا تغتري طمعا في البقاء والمنزلة التي ينظر إليها أهلها فكأذن ممن لا يبصر صغر ما يبتعظمه وحقارته حتى يفرقه كشعر الرأس الذي يخدمه صاحبه ويكرمه ما دام على رأسه فإذا فرق رأسه استقصره ورفض يا نفسو لا تبلي من عيادة المرضى ومداواتهم واعتبر كيف يجهد الرجل أن يفرج عن مظيم واحد قربة واحدة واستنطله منها رجاء الأجر فكيف بالطبيب الذي يفعل كثيرا من ذلك مع كثيرين إن هذا الخليق أن يعظم رجاءه ويوثق له قسم السواب يا نفسه لا يبعد عنك أمر آخرة فتميل إلى العاجلة في استعجال القليل وبيع الكثير باليتير كالتاجر الذي كان له من بيت من الصندل فقال إن ذاته طال عليك فباعه جزافا بأبخة الثمن وقد وجدت آراء الناس مختلفة وأهواءهم متبايمة وكل على كل غاض وله عدو وهو ولقوله مخالف فلم رأيت ذلك لم أجد إلى متابعة أحد منهم سبيلا وعرفت أني إن صبقت أحدا منهم لا علم لي بحاله. كنت في ذلك كالمصدق المخدوع الذي زعم في شأني أن سارقًا على ظهر بنت غدلي من الأغنياء وكان معه جماعة من أصحابه ففقد صاحب البنذل من حركة أقدامه فأيقظ امرأته فأعلمها بذلك وقال لها رويدا إن ذا أحسب على البيت فايقدني لفوت يسمع الرسوس. وقولي ألا تخبرني أيها الرجل عن أموالك هذه الكثيرة وكنوزك ذيك العظيمة فإذا نهيتك سألشي علي في السؤال واستحلفيني حتى أقول لك فضعلت امرأته ذلك وسألته كما أمرها وأنفطت اللصوص إلى سماع قولها فقال لها الرجل أيها المرأة قد ساقت القدر إلى رزق واسع ومال كثير فاكلي واسكتي ولا تسألي عن أمر إن أخبرتك به لم أعلم أن يسمعه أحد سيكون في ذلك ما أتره وتترهيك فقالت المرأة أحمدني أيها الردل في ما ذكر بنا أحد يسمع كلامنا فقال لها فإني مخبركي أني لم أجمع هذه الأموال إلا من السرقة وكيف كان ذلك وما كنت ضفن ذلك لعلم أصدته في السرقة يا امرأة وكان الأمر علي يسيعا وأنا آمن من أن يتهمني أحد أو يغتاد به ذلك كنت أذهب في الليلة المقمرة أنا وأصحابي حتى أعلو ودار بعض الأغنياء من السيناء فأنتهي إلى الكوة التي يدخل منها الضوء فأرقي بهذه الروتية وهي شويا سبع مرات وأعتنق الضوء فلا يحس بوقوي أحد فلا أدع مالا ولا متاعا إلا أخذته ثم أرقي بتلك الروتية سبع مرات وأعتنق الضوء فيجذبني فأصعد إلى أصحابي فنمضي سالمين آمنين فلما سمع نصوص ذلك قالوا قد ظهرنا اللجنة بما نريد من المال ثم إنهم أطالوا المكسة حتى ظنوا أن صاحب الضالي وزودة قد هجعا فقم قائدهم إلى مدخل الضوء وقال شولم شولم قالها سبع مرات ثم عتنق لينزل إلى أرض المنزل فوقع على أم رأسه منكسا فرسل إليه الرجل به له من أنت فقال على السارق المصدق المخدوع المغتر لما لا يكون أبدا وهذه ثمرة خلما تحررت من فضيق ما لا يكون ولم آمن إن صدقته أن يوقعني في تهلكة أردت إلى البحث عن الأبيان والتماس العدل منها فلم أجد عند أحد مما كلمته جوابا فيما سألته عنه فيها ولم أرى فيما كلموني به شيئا يحق لي في عقلي أن أصدق ولا أن أتبع فقلت لما لم أجد ثقة أن منه الرأي فهأي أن ألزم دين آبائي وأجدادي الذي وجدتهم عليه وأمنت بذلك ثم كنت لنفسي مخذا فقلت إن كان من يفعل هذا بعضورا فإن الذي يجد أباه ساشرا ويجري على مثاله يكون غير ملوم مع أشبادي ذلك مما لا يحتمله العقل وذكرت في ذلك قول رجل كان فحشا أكل فعوتب في ذلك فقالت كذلك كان أكل أبي وجدي فلما لها سألتمس العذر لمفسي لجزوم دين آبائي وأجدائي لم أجدها على السبوب على دين الآبائي طرقة بل وجدتها تريد أن تتفرغ للبحث عن الأديان والمسألة عنها وللنظر فيها فهجس في قلبي وخطر على بالي قرب الأجل وأن سرعة انقطاع الدنيا وعطيات آلها والعطيات الهلاك بغدا وتخرم الدهر حياة أهل أي اقتطعهم والتعصرهم ففكرت في ذلك وقلت أن أنا فلعلي قد قرب أجلي وحامت نقلتي وقد كنت أعمل أمورا محمودة أرجو أن تكون أصلح الأعمال ولعن ترددي شغلني عن خير كنت أعمله فيكون أجلي دون ما تطمح إليه نفسي ويطلبه أملي ويصبني ما أصاب الرجل الذي زعموا أنه تواطأ معا خادم في بيت لأحد الأغنياء على أن يأتي البيت في كل ليلة يغيب أهله فيتمع له الخادم مما في البيت فيذهب ويبيه ويتشاطر عثمنا فتفقدت ليلة أهل البيت وبقي الخادم وحده فأنفذ فأخبر صاحبه فأخبر حتى دخل البيت وأخذ في التمع مما فيه وبينهما يتمعان إذ قرع الباب وكان للبيت باب آخر لا يعلمه الرجل وكان ذلك الباب عند جب الماء، فقال الخادم الرجل على عجل منه وخفى بعد رخض من الباب الذي عند جب الماء وأشار له إلى موضع، فانطلق الرجل إلى ذلك المكان فوجد الباب ولكن لم يجد جب الماء، فرجع إليه وقال له أما الباب فوجدته وأما الجب فلم أجد، أيها المائق وما تصنع بالجبي؟ أنا بل دل ضمنتك به لتعرف الباب فإن قد عرفته فذهب عادلا فقال له كيف ذكرت الجب وليس هناك فقال نوعيك أيها الأحمق انجو بنفسك ودعنت الحمق والتردد فقال له كيف عرضي وقد خلطت علي وذكرت الجب وليس هناك فنزل على مثلي هذه الحام حتى دخل رب البيت فأخله وأوجعه ضربا ورفعه إلى السلطان فلما خفت من التغذب رأيت أن أتعرض لما أتخوف منه المكو وأنا اقتصر على عمل تشهد الأنفس أنه يوافق كل الأديان فكشفت يدي عن الضرب والقتل والسلقة ونزلت نفسي عن الكبر والعضب ونزلت نفسي عن الحقد والبعض والخيانة وصمت لساني عن الكذب والبهتان والغيبة والنمينة وكل أمر مكهو وأضمت في نفسي أن لا أبغي على أحد ولا أكذب بالبعث ولا القيامة ولا الثواب ولا العقاب ولا إلى إلا الله أن أحد الصمد وذا يلف الأشرار وحاولت الجلوس مع الأخيار بجهدي ورأيت الصلاح ليس كمثله صاحب ولا قرين ووجدت مكسبه إذا وفق الله وأعانى يسيرا ووجدته يدل على الخير ويمشي بالنصف فعل الصديق ذو صديق ووجدته لا ينقص على الإنساق منه بل يزداد جدة وحسنا ووجدته لا خوف عليه من السلطان أن يغصبه ولا من الماء أن يغرق ولا من النار أن تحرق ولا من الرصوف أن تسرق ولا من السباع وجوارح الطير أن تنسق وعجة الرجل الساهي الله المؤسر اليسير يناله في يومه ويعدمه في غده على الكثير الباقي نعيمه ويصبه ما أصاب التاجر الذي زعم أنه كان له جوهر نفيس فاستأجر لثقبه رجلا في اليوم بمئة دينار وانطلق به إلى منزلة ليعمل وإذا في ناحية البيت صند موضوع والصند من آلات الملاهي ذات الوطن فقال تجر الصاعر هل تحسن اللعب بالصند قال نعم وكان بلاعبه ماهرا فقال رجل دونك الصند فأثنان ضربة فأخذ الرجل الصند ولم يزل يسمى التاجر الضرب الصحيح والصوت الرفيع والتجر يشير بيده ورأته طربا حتى أمسى. فلما حان الغروب قال الرجل للتاجر ارلي بالأجر فقال له التاجر وهل عملت شيئا تستحق به الأجر فرأى الله في الماء فأحوى لي أخذه ما كان معه ولم يجد في الدائحين. لفت المسك هذا شديدة وخفت من الضجر وقلة الصبر وأردت الثبوت على حالتي التي كنت عليها ثم بدا لي أن أقيس ما أخاف أن لا أصبر عليه من الأذى والضيق والخشونة في المسك وما يصيب فحش الدنيا من البلاء. وكان عندي أنه ليس شيء من شهوات الدنيا ولا ذاتها إلا وهو متحول إلى الأذى ومولد للحلم فالدنيا كالماء الملح الذي لا يزداد شاربه شربا إلا ازداد عطشا وهي كالعظم الذي يصيبه الكلب سيجد ريح اللحم فيه فلازال يطلب ذلك اللحم حتى يدنى فاه وكالحباء التي تغفر بقطعة من اللحم فيدي تمر عليها الطير فلا تزال تدور وتدأب حتى تعلي فإذا تعبت ألقت ما معها وكالكوز من العسل الذي في أسفله السم الذي يداف فيه حلاوة عجلة وآخره موت زعاف وكالبغت الذي يضيء يسيرا فيطمع بالنور ثم يذهب بغتة ويرجع الظلام في هذه الأمور رجعت إلى طلب النسك وأذني الاشتياق إلي ثم خاصمت نفسي إذ هي في شعورها سارحة وهي لا تثبت على أمر تعزم عليه كخضم سمع من خصم فحكم له فلما حضر الخصم الثاني عاد إلى الأول فقضى علي ثم نظرت في الذي أكابده من احتمال النسك وضيق، فقلت ما أظهر هذه المشقة في جانب روح الأبد وراحة ثم نظرت فيما تشاء إليه النفس من لذات الدنيا فقلت ما أمر هذا وأوجعه وهو يدفع إلى عذاب الأبد وأهواله وكيف لا يستحلى الرجل مرارة قليلة تعقبها حلاوة طويلة وكيف لا تمر عليه حلاوة قليلة تعقبها مرارة دائمة وقلت لون رجلا عرض عليه أن يعيش مئة سنة لا يأتي عليه يوم واحد إلا منه وبضعة غير أنه يشرت له أنه إذا استوفى السنين المئة نجا من كل ألم وأذن وصار إلى الأمن والسرور كان حقيقا أن لا يرى تلك السنين شيئا فكيف يأبط صبر على أيام القلائل يعيشها في النسك وأذا تلك الأيام قليل؟ يرقب خيرا كثيرا او ليس ان الدنيا كلها بلاء وعذاب والانسان انما يتقلب في عذابها من حين يكون جمينا الى ان يستو في ايام حياته فاننا نجد في كتب الطب ان الماء يقطر منه الولد السوي اذا وقع في رحم المرأة يختلط بدمها وماءها، فيتقم ويعرض ثم تمحض الريح ذلك الماء والدماء حتى تتركه كالدن ثم كالرائب بالسخين الغمير ثم تقسم فيه أعضاء الولد في إبان أيامه فإن كانت أنسى فوجهه أقبل وجه أمها وإن كان ذكرا فوجهه قبل ظهر أمه على ودنتيه وزقنه على رغنتيه وهو منقبض في المشينة كأنها صورة وصورة يتنفس من متنفس ضيق شاق عليه وليس من عضو إلا وهو مقمة بإثماط وفوقه حر البطن وثقله وتحته ما تحته من الظلمة والضيق وومنوط بمعا من سرة إلى سرة أمة ومن ذلك المع يمس ويقتبس الطعام فودي هذه المنزلة في الظلمة والضيق إلى يوم ولادته وإذ كان إبان المخاض والولادة سلطة ريح على رحم المرأة فذهب للجني قوة يقبر بها على الحركة فيضرب برأسه قبل المخرج من ضيقه وحرج فإذا وقع إلى الأرض فأصابته ريح أو لمسته يد وجد لذلك من الألم ما يرد الإنسان إذا سلخ جلده ثم هو في أنواع العذاب إنجاع فليس به استطعام أو عطش فليس به استفقاء أو وجع، فليس به استراسة مع ما يلقى من الوضع والحمل والنفس والدهم والمس إن أنيم على ضخيم أن يفتطى تقلبا ثم يلقى أصلاف العذاب ما دام رضيعا فإذا أفلت من عذاب الرضاع أخذ في عذاب الأدب فوذيق منه ألوانا من عنف المعلم وضجر الدرس وسآلة الكتابة ثم له من الدواء والحمية والأسقام والأوجاع أو نصير إذا أدرك كانت همته في جمع المال وتربية الولد ومخاطرات الطلب والسعي والكد والتعب وهو مع ذلك يتقلب مع أعدائه الباطنية النازمة له وهي الصفراء والسوداء وريح والبنغم والدم والسم المميت والحية النادغة مع الخوف من السباع والهوام مع تقلب الفصول في الحر والبرد والأمطار واليحر فلو لم من هذه الأمور شيئا وكان قد أمن ووثق بالسلامة منها فلم يفكر فيها وجب عليه أن يكون مفكرا بالساعة التي يحضره فيها الموت فيفرق الدنيا فيذكر ما هو نازل به في تلك الساعة من فراق الأحبة والأقارب والمال وكل مضمون به من الدنيا مع الإشراف على الهول العظيم بعد الموت فلو لم يفعل ذلك، لكان حقيقة أن يعد عاجزاً، مفرطاً، محدا للدناة، مستحقا لللوم. فمن الذي يعلم ولا يحتال لغد جهد حيلته، ويفض ما يشغله ويؤله من شهوات الدنيا وغرورها، والتي ما في هذا الزمان الشريه باختصاصه وهو كدر؟ فإن هو إن كان الملك حاجما عظيما المقدرة رفيعا الهم بليغ الفحص عدلا مرجوا صدوقا شكورا رحب زراعي مواضبا على الحسن عالما بالناس مهتما بأمور رعيته نظرا في أحوالهم محبا للعلم والخير والأخيار شديدا على الظلمة غير جبان ولا خفيف القياد رفيقا بالتوسع على الرعية فيما يحبون والدفع لما يكرهون فإن قد نرى الزمان مدبرا بكل مكان حتى كأن أمور الصبق قد نتعت من الناس فأصبح ما كان عديدا فقده مفقودا وما كان ظاهرا مدوده مودودا وكان الخير أصبح زابرا والشر مضرا وكان السهم أصبح قد زالت سبله وكان الحق ولا كثيرا واقبل الباطل تابعه وكأن اتباع الهوى واضاعة الحكم اصبح بالحكام موكلا واصبح المظلوم بالحيف مقرا والظالم لنفسه مستطيلا وكان الشرس اصبح فجرا من كل جهة يتلقف ما قرب منه وما بعد وكان الرضا اصبح مجؤولا وكان الاشرار يقصدون السماء صعوبا وكأن الأخيار يريدون بطن الأرض وأصبحت المروءة مقذوفا بها من أعلى شرف إلى أسفل برك وأصبحت الدناءة مكرمة ممكنة وأصبح السلطان منتقلا عن أهل الفضل إلى أهل المقف وكان الدنيا جزلة مسعورة تقول قد غيبت الخيرات وظهرت السنية فلما فكرت في الدنيا وأمورها وأن الإنسان هو أشرف الخلق فيها وأفضل ثم هو لا يتقلب إلا في الشهور والأمور أعرف أنه ليس إنسان ذو عقل إلا وقد أغفل هذا ولم يعمل لنفسه ويحتل لنجاتها فتعجبت من ذلك كل العجب ثم نظرت فإذا الإنسان لا يمنعه عن الاشتيال لنفسه إلا لذة صغيرة حقيرة من النظر والسمع والشم والذوق واللمس لعله أن يصيب منها طفيف أو يقتني منها اليسير فإذا ذلك يشغله ويذهب به عن الاهتمام لنفسه وطلب النجات لها فتمثل الإنسان مثلا فإذا مثله مثل رجل نجى من خوف فيل سائد إلى بئر فتذل فيها وتعلق بغطمين كان على سمائها فوقعت رجلاه على شيء في طي البئر فإذا حيات أربع قد أخرجن رؤوسهن من أجحارهم ثم نظر فإذا في قار البئر من ساجح ساه منتظر له ليقع فيأخذ فرفع وصله إلى الغصمين فإذا في أصلهما جرادان أسود وأبيض وهم يقرضان الغصمين دائبين لا يفتران فذلما هو في النظر لأمره والاهتمام لنفسه ينبص رقريبا منه بخلية فيها عسل فرق العسل فشغلته حلاوته وألهته لذته عن الفكرة في شيء من أمره وأن يلتمس الخلاص لنفسه ولم يذكر أن رجليه على حجيات أربع لا يدري متى يقع على الدين ولم يذكر أن الجردين دائبان في قطع الأصمين ومتى مقطع وقع على التنين فلم يذ الله ينغاطلا مشغولا بتلك الحلاوة حتى فقط في فن التنين فهلك فالخبط بالبئة الدنيا المملوء آثات وشهورا ومخافات معاها وشبهت بالحياة الأربع الأخلاط الأربع التي في البدن فإنها متى هاجت أو هاج أحدها كانت كحمة الأفاعي والسم المميت وشبهت بالغصنين الأجل الذي لا بد من انقطاعه وشبهت بالجرابين الأسود والأبيض الليل والنهار اللذين هنا دائبين في إثناء الأجل وشبهت بالتنين المصير الذي لا بد منه وشبهت بالعسل هذه الحلاوة القليلة التي يمال منها الإنسان فيرى ويطعم ويصنع ويشم ويلمث ويتشغل عن نفسه، ويلهو عن شأنه فينتى أمر الآخرة ويصب عن تبيه لقبة فحينئذ صار أمري إلى الرضا بحالي وإصلاح ما استطعت إصلاحه من عملي لعل أن أصادف باقي أيامي زمانا أصيب فيه دليلا على هداي وسلطانا على نفسي وقواما على أمري فأقمت على هذه الحال وانتسخت كتما كثيرا وانصرفت من بلاد الهند وقد نسخت هذا الكتاب باب الأسد والثور وهو أول الكتاب حالدت شليم الملك لبيدبا الفيلسوف وورأس البرائمة تبرد لي مثلا للمتحابين يقطع بينهما الكذوب المحتال حتى يحملهما على العداوة والبغضة قال ببيدبا يغدت لي المتحابان لأن يدخل بينهما الكذوب المحتال لم يلبسا أن يتقاطع ويتدابر ومن أمثل ذلك أنه كان بأرض وند. رجل شيخ وكان له ثلاثة بني فلما بلغ أشدهم أسرفوا في مال أبيهم ولم يكونوا اخترفوا حرفة يكسبون لأنفتهم بها خيرا فلماهم هم أبوهم ووعظهم على سوء فعلهم وكان قوله لهم يا بني لمن صاحب الدنيا يكلب ثلاثة أمور لن يدركها إلا بأربعة أشياء أما الثلاثة التي يكلب فالتالي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 فضل ضيع من هذه الأحوال لم يدرك ما غراد من حاجته لأنه لم يكتسب ما لم يكن له مال يعيش به وإن هو كان ذا مال واكتساب ثم لم القيام عليه أوشف المال أن يفنى ويبقى معهما وإن هو وضعه ولم يستثمر لم تمنعه قلة الإنفاق من سرعة الذهاب كالكفل الذي لا يأخذ منه إلا غبار ميل ثم هو مع ذلك سريع فنأ وإن هو أنسقه في غير وجهه ووضعه في غير موضع وأخطأ به مواضع استحقاق فار بمنزلة الفقير الذي لا مال له ثم لم تم ذلك أيضا ماله من التلف بالحوادث والعلم التي تجري عليه كمحبس الماء الذي لا تزال المياه تنصب فيه فإن لم يكن له مخد ومفيض ومتنفس يخذ الماء منه بقدر ما ينبغي خرض وسال ونز من نواحي كثيرة وردنا البثق البثق العظيم فذهب الماء بياعا ثم إن بني الشيخ اتعضوا بقول أبيهم وأخذوا به وعلموا أن فيه الخير وعولوا عليه فانطلق أكبرهم نحو أرض يقال لها ميون فأتى في طريقه على مكان فيه وحل كثير وكان معه عجلة يدرها ثورا يقل لأحدهما شطربة وللآخر بندأ فوشل شطربة في ذلك المكان فعالجه رجل وأصحابه حتى بلغ منهم التهد فلم يقدروا على إخراجه فبعض رجل وخلف عنده رجلا يشارفه لعن الوحل ينشف فيتبعه فلما ذات الرجل بذلك المكان تبرم به واستوحش فدرك الثور والتحق بصاحبه فأخبره أن الثور قد مات وقال له إن الإنسان إذا انقضت مدته وحانت نميته فهو إن اجتهد في التوقي من الأمور التي يخاف فيها على نفسه الهلاك لم يؤمن ذلك عنه شيئا ونضمع هذا اجتهاده في توقيه وحذر وبالا عن فالذي قيل إن رجلا سلك مساجة فيها خوف من استباع وكان رجل خبيرا بوعث تلك الأرض وخوفها فلما انسى عير بعيد أعترض له ذئب من أحد الذئاب وأبره فلما رأى الرجل أن الذئب قاصد نحوه خاف منه ونظر يمينا شمالا ليجد مربعا يتحرز فيه من الذئب فلم يرى إلا قرية خلف واد فنهر مسرعا نحو القرية فلما أتى الوادي لم يرى عليه قمطرة ورأى الذئب قد أدرك فألقى نفسه في الماء وولا يرسل السباحة وكاد أن يغرق لولا أن بصر به قوم من أهل القرية فتوقعوا بإخراجه فأخرجوه وقد أشرف على الهلاك فلما حصل رجل عندهم وأمن على نفسه نمغى إلى الزئب على عدوة الوادي شاهد بيتا مفردا قال أدخل هذا البيت فأستريح فيه فلما دخله وجد جماعة من الأصوص قد قطع الطريق على رجل من التجار وهم يقتسمون ماله ويريدون قتله فلما رأى الرجل ذلك خاف على نفسه ومضى نحو القرية فأثنى ضعه إلى حائط من حيطانها ليستريح مما حل به من هوى والأعياء إذ فقط عليه الحائط فمات قال رجل صدق قد بل غني هذا الحديث وعما الثور فإنه خلف من كان والبعث فلم يزل في مرج مختلف كثير الماء والكلاء، فلما سلنا وأمن جعل يخور ويرفع صوته بالخوار وكان قريبا منه أجمة فيها أسد عظيم وهو ملك تلك الناحية ومعه اتباع كثيرة وذئاب وبنات آوي وتعالب وفهود ونمور وكان هذا الأسب منفردا برأيه غير آخر برأي أحد من أصحابه فلما سمع خوار الثور خمره منه أيبة لأنه لم يكن رأى ثورا قط ولا سمع خواره لأنه كان مقيما مكانا لا يبرح ولا ينشط بل يؤتى برزقه كل يوم على يد وكان في من معه من استباع ابن آوي يقال لأحدهما كليلة والآخر بنا وكان زويد ذهائم علم وادم فقال ابنة يوما اخي كليلة يا أخي من شأن الأسد مكيما مكانه لا يبرع ولا ينشط قال له كليلة من شأنك أنت عن هذا نحن على بادي ذلكنا أخذيني بما أحب وتركيني ما يكره ولسنا من أهل المرتبة التي يتناول أهلها كلام الملوك وننظر في أمورهم فأمسك عن هذا وعلم أنق من تكلف من القول والفعل ما ليس من شأنه أصابه ما أصاب الكردا من النجار قل دنا كيفتنا ذلك قل كنا نعم ونقردا رأى نجارا يشق خشبة وهو راكب عليها وكلما شق منها ذراعا أدخل فيها وتدمد فرقف عنده إليه وقد أعجبه ذلك ثم إما جار ذهب لبعض شأنه فقام القرد وتكلف ما ليس من شأنه فركب الخشبة وجعل ضخه كبل الوتد ووجهه كبل الخشبة فتدل ذنبه في الشق ونزع الوتد فندم الشق عليه فكاد يوش عليه من الألم وإنما جار وفاة فأصابه على تلك الحالة فأقبل عليه الضرب فكان ما لقي من المتجار من الضرب أشد مما أصابه من الخشبة قال دلنا قد ما ذكر ولكن تعلم أن كل من يدن من الملوك ليس يدن منهم لبطمة وإنما يدن منهم ليسر الصديق ويتبت العدو وإن من الناس من لا مرؤة له وهم الذين يفرحون بالقليل ويرضون بالدون كالكلب الذي يصيب عظما يابسا فيفرح به وأما أهل الفضل والمرؤة فلا يقنعهم القليل ولا يرضون به دون أن تسموا به النفوسهم إلى ما هم أثل له وهو أيضا لهم أهل كالأسد الذي يفترس الأرنب فإذا رأى البعيرة تركها وطلب البعير ألا ترى أن الكلب يبصبص بذنبه حتى ترمى له الكثرة وأن الفيل المعترف بفضله وقوته إذا قدم إليه علفه لا يعترفه حتى يمتح وجهه ويتملق له فمن عشد مال وكان ذا فضل وإفضال على أهله وإخوانه فهو وإن قل عمره طويل العمر ومن كان في عيشة ضيق وقلة وإن على نفسه وذويه فالمقبور أحيانه ومن عمل لبطه وقنع وترك مات وذلك رد من البهائي قال كليلة قد فإنثما قلت, قلت فأجع عقلك واعلم أن لكل إنسان منزلة وقدرا فإن كان في منزلته التي هو فيها متماسكا كان حقيقا أن يقنع وليس لنا من المنزلة ما يحط حالنا التي نحن عليها قال جمنا إن المنازل متنازعة مشتركة على قدر المروء فالورء ترفعه مروءته من المنزلة الوضيعة إلى المنزلة الرفيعة ومن مروءة له يحط نسب من المنزلة الرفيعة إلى المنزلة الوضيعة وإن الارتفاع إلى المنزلة الشريفة شديد ولمحطاط منها ثين كالحدر ثقيل رفعه من الأرض إلى العاك في عثر ووضعه إلى الأرض ثين فنحن أفضل أن نروم ما فوقنا إلى المنازل وأن نلتمس ذلك بمرؤتنا ثم كيف نقنع بمنزلتنا ونحن نستطيع التحول عنها قال كليلا فما الذي جتمع علي رأيك؟ قال دمنا أريد أن أتعرض للأسد عند هذه الفرصة لأنه قد ظهر لي أنه ضعيف الرأي ولعلي على هذه الحال أجنو منه فأصد عنده منزلة ومكانة قال كليلا وما يدريك أن الأسد قد التبث عليه أمره قال ديمنا ليش سوى الرأي أعلم ذلك من؟ إن الرجل ذرأي يعرف حال صاحبه وباطن الأمره بما يظهر له من دله وشكله قال كلينا فكيف ترجو النمزلة عند الأسد ولست بصاحب السلطان ولا لك علم بخدمة السلاطين قال ديمنا الرجل الشديد القوي لا يعجزه الحلم الثقيل وإن تكون عادته الحمل والرجل ضعيف لا يستقل به وإن كان ذلك من صناعك قال كليلا فإن السلطان لا يتوخى بكرمته فضلاء من بحضرته ولكنه يؤثر الأدنى ومن قرب منه ويقال إن مثل السلطان في ذلك مثل شجر الكرم الذي لا يتعلق بأكرم الشجر إنما يتعلق بمن تنعم وكيف طرت المنزلة عند الاسد ولست تبنو من؟ قال بنا قد انت كلامك جميعا وتدبرت ما قلت وانت صادق ولكن اعلم ان الذي هو قريب من السلطان ولا ذلك موضعه ولا تلك منزلته ليس كمن منه بعد البعد وله حق وحرم وانا ملتمس بلوغ مكانتهم بتهدي وقد قيل لا يواضب على داب السلطان إلا من يطرح الأنفة ويحمل الأذى ويكظم الغيب ويرفق بالناس ويكظم السر فإذا وصل إلى ذلك فقد تنغ مرادة قال كميلا حكوا صيفا إلى الأسد عند الذي ترجو أن تنال به المنزلة والحقوة لديه قال دينا لو دنوت من وعرفت أخلاقه لرفقت في متابعته وقيلة الخلافلة وإذا أراد أمرا هو في نفسه صواب زينته له وصبرته عليه وعرفته بما فيه من النسع والخير وشجعته عليه وعلى الوصول إليه حتى يزداد به سرعا وإذا أراد أمرا يخاف عليه ضر وشين بصرته بما فيه من الضر والشين وأطلعته على ما في تركه من النفس والذين بحسب ما أدد إليه السبيل وأنا أردت أن أزداد بذلك عند الأسد مكانة ويرى مني ما لا يراه من غير فإن الرتل الأديب الرفيق لو شاء أن يقتل حقا أو يشق باطلا لفعلت المصور الماثر الذي يصور في الخيطان صورا كأنها خارجة وليست بخارجة وأخرى كأنها داخلة وليست بداخلة فإذا هو عرف عندي ومن له حسن رأي ودودة فكري التمس إكرامي وقربني إلي قال كليلا أما إن قلت هذا أو قلت هذا فإن أخاف عليك من السلطان فإن صحبته خاطرة وقد قالت العلماء إن ثلاثة لا يجترع عليهم إلا أهوج ولا يسلم منهن إلا قليل وهي صحبة السلطان وأتمال النساء على الأسرار وشرب السن للتجربة وإنما شبه العلماء السلطان بالجبل الصعب المرتقى الذي فيه استمار طيبة والجواهر النفيسة والأدوية النافعة وهو مع ذلك معدن السباع والنهور والذئاب وكل دار مخوف الارتقاء إليه شديد والمقام فيه أشد قال دينا قد فضقت فيما ذكر غير أنه من لم يركب لم يذل الرغائب ومن ترك الأمر الذي لعله يبلغ به حاجته حيبة ومخافة لما لعله أن يتوقع ليس بذال غنجسيمة وقد طول إلا خصاما ثلاثة لن يستطيعها أحد إلا بمعونة من علوم إمة وعظيم خطر منها فقبة السلطان وتجارة البحر ومناجزة العدو وقد قالت العلماء في الرجل الفاضل الرشيد إنه لا ينبغي أن يرى إلا في مكانين ولا يليق به غيرهما إلا مع الملوك مكرما أو مع المستاك متعبدا كالفيل إنما جماله وباءه في مكانين إما أن تراه وحشيا أو مركبا للملوك قال كليلا خار الله لك في علمت عليه أي جعل لك فيه الخير ثم إن انطلق حتى دخل على الأسد فعصر وجهه بين يديه وسلم علي فقال الأسد لبعض تلسائه من هذا فقال فلان ابن فلان قال قد كنت أعرف أبا ثم سأله أين تكون قال لم أزل مرابطا بباب الملك رجاء أن يحضر أمر فأعين الملك فيه بنفسه ورأيه فإن أبواب الملوك تكثر فيها الأمور التي ربما يحتاج فيها إلى الذي لا يؤبه به وليس أحد يصغر أمر إلا وقد يكون عنده بعض الغناء والمنافع على قدر حتى العود الملقى في الأرض ربما نفع فيأخذه الرجل فيقول عدته عند الحاجة إليه فلما سنع الأسد قول دنه فعجبه وظن عنده مصيحة ورأيا فأقبل على من خضر فقال إن رجل النبل والمروء يكون خمل الذكر من خفض المنزلة فتأبى منزلته إلا أن تشب وترتفعك الشغلة من النار يضربها صاحبها وتأبى إلا الدفاع فلما عرف دنة أن الأسد قد عجب منه قال أيها الملك إن رعية الملك تحضر بابه رجاء أن يعرف ما عندها من علم واسر وقد يقال إن الفضل في أمرين فضل القاتل على المقاتل والعالم على العالم وإن كسرة الأعوام إذا لم يكون مختبرين ربما تكون مضرة على العمل فإن العمل ليس رجاؤه بكسرة الأعوام ولكن بصالح الأعوام مثل ذلك مثل الرجل الذي يحمل الحجر السقيل فيقتل به نفسه ولا يجد له همنا ورجل الذي يحتاج إلى الجذوع لا يجزئه القصب وإن كثر فأنت الآن أيها الملك حقيق أن لا تحقر مرؤة أن عند رجل صغير المنزل فإن الصغير ربما عظم كالعطب الذي يؤخذ من الميتة فإذا عملت منه القوس مقرمة فتقبض عليه الملوك وتحتاج إليه في البأس والله وأحب أن يري القوم أن ملاله من كرامة الملك إنما هو لرأيه ومرؤته وعقله لأنهم عرفوا قبل ذلك أن ذلك لمعرفته أباه فقال إن السلطان لا يقرب رجال لقرب أبائهم ولا يبعدهم لبعدهم ولكن ينبغي أن ينظر إلى كل رجل عنده. لأنه لا شيء أقرب إلى الرجل من جسده ومن جسده ما يدوي أي يصاب بداء حتى يبزيه ولا يدفع ذلك عنه إلا بالدواء الذي يأتيه من بعد فلما فرغ دمت من مقالته هذه وعدب الأسد به أعجابا شديدا وأحسن الرد عليه وزاد في كرامته ثم الملك الملك لجلتائه ينبغي للسلطاني أن لا يلج في طضياء حق ذو الحقوق وأن في ذلك رجلا رجل طبعه الشراسة فهو كالحية إن وطئها الواطئ فلم تلتغ لن يكن جديرا أن يغره ذلك منها فيعود إلى وطئها ثانيا فتلتغ ورجل أصل طباعه السؤولة فهو كالصندل البارد الذي إذا أفرط في حقه قال حارا مؤليا ثم إن دنة استأنس بالأسد وخلده فقال له يوما قرى الملك قد أقام في مكان واحد لا يبرح منه فما سبب ذلك فبينما هما في هذا الحديث انخرشت شكرابة خوارا شديدا فهيج الأسد والكرف أن يخبر دنة بما ناله وعلم دنة أن ذلك الصوت قد أدخل على الأسد ريبة وحيبة فسأله أن راب الملك سماع ذلك الصوت قال إن لم يردني شيء سوى ذلك قال دمنا تسللك بحقيق أن يدعى مكانه لأجل صوت فقد قالت العلماء إنه ليس من كل الأصوات تجب الهيبة قال الأسد وما مثل ذلك قال دمنا نعم أن سعلبا أتى أجمة فيها طبل معلق على الشجرة وكلما هبت الريح على قطبان تلك الشجرة حركتها فضربت الطبل فسمع له صوت عظيم باهر، فتوجه الثعلب نحوه لأجل ما سمع من عظيم صوت فلما أته ودده ضخما فألقن في نفسه بكثرة الشحن واللح فعالجه حتى شقه فلما رأاه أجوى لا شيء فيه قال لا أدري لعل أفشل الأشياء أجهرها صوتا واعظمها جثة وإنما دردت لك هذا المثل لتعلم أن هذا الصوت الذي راعنا لو وصلنا إلي لوجدناه أيسر مما في أنفسنا فإن شاء الملك بعثني وأقام بمكانه